واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا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 ا ف ت موسوعه النابلسي ي قوم و ر ل ل ع ل ي ه بكرة و أ ص ي ل ا ق ل أنزله ا ل ذ ي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 لقد استكبروا في أ ن ف س ه م وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا ب ش ر ى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم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 ولقد آ ت ي ن ا موسى الكتاب وجعلنا معه أ خ و ه هارون وزيرا فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا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 وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد اتوا على القريه التي امطرت فقر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راوك ان يتخذونك الا هدوا اهذا الذي بعث الله رسولا ان كان ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها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 وهو الذي مرجى البحرين هذا عذر فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في س ت ة ايام ثم استوى على العرش الرحمن ف ا س أ ل به خبيرا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 سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب إ ل ى الله متاب ا والذين لا يشهدون الزور و إ ذ ا مرضوا باللغو مرضوا كراما والذين إ ذ ا ذكروا ب آ ي ا ت ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا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 ق ا ل د ي ن فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما ي ع ب أ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما